الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياك نعبد وياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الذي خلق من نفس واحدة وجعل منها زوجان يسكن إليهما فلما تغشى حملت حملا خفيفا ضمغت به فلما أتى فل الله ربهم ألا إن آتيتنا صلاة لنكونن من الشافرين. فَلَمَّا أَتَاهُمْ صَلِحَةً جَعَلَ لَهُ شُرَكَاتٍ مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَنْ مَا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُنَّ صَعْوٌ وَلَا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُدَنَاةِ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَالِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 دي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزر فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طال تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضال لم تهدي أيجروا قالوا لو لجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من وضي هذا بصائر من وضحكم ودهم رحمة لقوم يؤمنون ولذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصت لعلكم ترحمون. وذكر ربك في نفسك تضرع وقبل ودون الجهل من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولذك من الغافلين إن الذين عدوا ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ويسبحونه وله يسجدون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 وتكلون الذين يقيمون الصلاة ومنها وزقناهم يوفقون أولئك هم المؤمنون حق لهم درجات عند ربهم ومقبرتهم ورزق كريم.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 إِذْ تَسْتَغِيثُونَ عُدْبَكُمْ فَالسَّجَابَلَ كُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِنْنَ الْمَلَائِكَةِ مُهْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلَّا بُشْرَى وَلِتَقْمَ إِنَّهُ يُقْلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصُوْ إلَّا مِنْ عِظْتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغْشِي كُمُ النُّعَامَ يركون به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويسب به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبت الذين آمنوا. يُلْقِي فِي قُلوبِ الَّذِينَ تَوَلَّوْا بَغْضًا فَضْرِبُوا فُرْقًا الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأم للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا سحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لحداد أو متحيزاً إلى فئة أو متحيزاً إلى فئة فقد دار ضرباً من الله ومؤامه جهنم ومؤامه جهنم وبس المصير فلم تقتروهم ولكن الله قد لهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهم كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وَإِن تَعُودُوا عُدْوًا لَّن تُغْنِيَ عَنكُم بَأْتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 وَذَكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَقَطَّعَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ فَآمَنَكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّهُ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 يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أمالاتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنه وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين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 وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أتاقير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنطر علينا حجارة من السماء لوئتنا بعذاب أليم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 فيحكمه جميعاً فيجعلهم في جهنم أولئكهم الخاسرون كل الذين كفروا إياه فَقَد كل الذين كفروا إياه يُحَفَّلَ لهم ما قد سلف وإيَّاعُودُ فَقَد مَضَّتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ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 Inna Allaha